Mm-hmm. <laughs> لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسنة تسعي إله الناس كرمني لأني لست عادية ويفرح لو ألاقيه بروح أحسنة تسعي إله الناس كرمني لأني لست عادية Estu Ya maria Uxibu yedi Iza aroktat Iza aroktat Iza aroktat Iza aroktat Iza aroktat لست عادية